الحمد الله رب العالمين وأصلني وأصلني على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون الكرام فهذه الحلقة الثالثة والعشرون بعد المئة من حلقات من احكام القرآن الكريم مكمن فيها ما بقي من فوائد الآية الكريمة السابقة في الحلقة الماضية وهي قوله تعالى قد مرى تقلب واشك في السماء فلنولينك فلن قبلة تضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطرة وإن الذين أوث الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله دراف عما يعملون انتهينا أربع مسائل بيناها في سبق ومن فوائد هذه الآية الكريمة وإحكامها أن أهل الكتاب يعلمون الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ولكنهم معاندون مستفدرون وقد قال الله تعالى في آية أخرى إنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم وذلك بما ذكر من أوصافه عندهم التي لا تنطبق على بشر سوى فمن ذلك قوله تعالى الذين يتبعون رسول النبي الأمني الذي يتدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم فإن هذه الأوصاف منطبقة تماما على رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاشمي القرشي وهم يعلمون ذلك لكنهم كانوا مستكبرين حسادا كما قال تعالى ود كثير من الأكثاب لو أردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ومن فوائد هذه العلية الكريمة وحكامها ذن من علم الحق ولم التبع وتعرض نفسه للعقوبة لقوله تعالى من الله بغاة مما يعملون ومن فوائد هذه الآت وأحكامها أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق في علم أعداء لقوله لا يعلمون أنه الحق من ربهم ومن فوائدها وأحكامها الوصف السلبي أي الوصف الدال على النفي فيما يتعلق بالله عز وجل أي أن الله تعالى موصوف بالإثبات وموصوف بالنفي فهو سبحانه وتعالى قد جمع في موصف بنفسه بين النفي والإثبات والإثبات أكثر من النفي ولهذا يأتي الإثبات مفصلا ويأتي النفي مجملا إلا فيما يحتاج إلى التفصيل فيه قال أهل العلم وصفات الله سبحانه وتعالى التي نفاها عن نفسه لا يقصد بها مجرد, مجرد النفي لأن مجرد مجرد النفي ليس رصفا كاملا إذ أن مجرد النفي عدم والعدم ليس بشيء فلا يكون كمالا ولكن كل صفة نفاها الله عن نفسه فالمراد بها إثبات كمال ضدها مع النفي فمثلا قوله تعالى وَمَا اللَّهُ بَغَافِنَا عَمَّا يَعْمَرُونَ ما هو ضد الغفلة وضد الغفلة كمال المراقبة والعلم فهذا النفي في قوله وَمَا اللَّهُ بَغَافِنَا عَمَّا يعملون يصضمن كمال مراقبة الله سبحانه وتعالى لأمانهم وعلمه بها وفي قوله تعالى وما ربك من وما ربك بظلام العبيد فيها إثبات كمال العدد لله عز وجل وفي قوله تعالى وما كان له من يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض فيها إثبات كمال القدرة وهن مجر فلا يمكن أن تجد نفيا محضا في, في صفاة الله وتعليلهم ما لا كرم ان النفي المحض عدم المحض وعدم المحض ليس فيه كمال فالكل نفى الله عن نفسه في المراد به ذلك النفي وما تضمنه من كمال الصفه التي في ضد ذلك النفي ثم قال تعالى ولا انا كائن للذين ان سكته لكل ايه ما تبوقلت وما انت بتبد القبلة لما باقبل بتبد القبلة ولئن تبعت أهوائهم بعد من بعد نجاة من العلم إنك إذا لمن الله مين ولين أتى الله نقول كتاب أخبار للرسول صلى الله عليه وسلم بكل آية أي بكل دليل على ما أتى به ما تبيع قبلتك وذلك لأنهم لا يريدون الحق وإنما يريدون العنو وإنما يريدون العنو والاستكبار فلهذا لو أتوا بكل آوة ما تبعوها وما أنت بتابع قبلتهم وذلك لأن شرع النبي صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الشرع فهم برئون منك وأنت برئ منهم وهذا كقوله تعالى قل لي أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد لما بعضهم يتابع انتبه بعض يعني ان اهل الكتاب ايضا مختلفون فلا يتبعوا بعضهم بعضا في في قبل اول اتجاه فالمسار لهم اتجاه ولهم اتجاه ومع ذلك هم فيما بينهم اولياء ضد المؤمنين ثم قال تعالى ولن يصدقوا هو امدا من جاءك من عند انك اذا لم نظني يعني ان قدر أنك جاهمتهم واتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم لكونت من الظالمين وهذا التعليق لا يزمن وجود المعلق فالله تعالى يقول إن فعلت كذا كنت كذا ولا يعني ذلك أن هذا سيقع فإن إن الشرطية تدخل على شيء متعذر كان مستحيل فقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين فلا يأني ذلك أنه يمكن أن يكون للرحمن ولد فإن هنا داخله <تصفيق> على شيء مستحيل كذلك قوله تعالى وَلَقَدْ وَكَيَلَيْكَ وَأَلْلَيْنَ مِنْ قَبْلِكَ فَلَيْنَ شَكْتَ لَيْحْبَطَنْ عَمَدُكَ لا يقول قائل إن رسول يمكن أن يشتك بل هذا على فرض وقوع ذلك والفرض يمكن أن يرد على شيء مستحيل من فوائد هذه الآية الكريمة بيان كمجرد الذين أرث الكتاب واستكبارهم وأنهم لو أتوا بكل آلة ما قبلوها لعنابهم واستكبارهم ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن بريء من كل دين مخالف الإسلام حتى دي حتى من دين من يزعمون أنهم على دين كالذين أو الزكتان ومن فرائد الآية الكريمة وجود مخالفتها في المشركين لقوله سعال لرسوله وما أنت, بيه... وما أنت بتاعب عن قبلتهم ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مشابهة الكفار قال من تشبه بقوم ففهمه وقال خالف المجوس وفروا اللحاء وحفوا الشوارب خالف المستكين وفروا اللحاء وحفوا الشوارب فلا يحلل المؤمن أن يتشبه بكفار فيما يختص من لباس أو هيئة حيئتنا في الجسم كالشؤور مثلا يصصفها على ناء يصصفها كفار وغير ذلك لهذا الحديث الذي ذكرت ولأن التشبه بهم في الظاهر يؤدي إلى التشبه بهم في الباطن وقد قال الشيخ رزامة بن رحمه الله عن الحديث من تشبه بقوم من فهو منه قال إن أقل أحوال هذا الحديث التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم ومن المعلوم أن المتشبه في حال ومرتبة دون متشبه به فتشبهنا بالكفار والمشركين يؤدي إلى اعتلاءهم علينا وترفعهم علينا واعتقارهم أننا لهم تبع ولا شك أن هذا إهانة وإغابة للمؤمن والمؤمن ينظر أن يعتقد في قلبه أنه هو الأعلى لأنه يدين الله تعالى بدين عالم على كل الأديان فما قال تعالى هو الذي أصر رسوله بنهدى وجه الحق ينهره على الدين كله ومن فوائد آيسة واحكامها بيان روار أهل الكتاب وأن بعضهم لا يدين بما يدين به الآخر بقوله تعالى وما بعضهم بتابعين طبعا وهذا هو الواقع. فلننظر الآن إلى اليهود. ماذا قالوا عن عيسى؟ قالوا إنه ابن زانية واليا وقالوا عن أمه إنه زانية بغي. وماذا قال اليهود النصارى عنه؟ قالوا إنه ابن الله. وقالوا إن الله ثلاثة: الله والمسيح وأمه. فتجد الطرفين المتناقضين بينهما أكثر مما بين المشرق والمغرب. وقال المسلمون في عيسى بمريم وأمه إن عيسى بمريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن أمه مريم صديقة أبعد ما يكون عما رمى هذه اليهود ومن فوائد الله الكريم التحذير من متابعة أهوائها الكتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه ومن حذر منه رسول فهو محذر فنحن محذرون منه ومن فوائدها في كريمة الإشارة إلى أن قاله أنه تتابع من الحق فلا حرج علينا باتباعه لأنه لأن الله قال ولي اتباس أهواءهم فأما ما جاءوا به من الحق فإننا نقله لأن الحق يقبل من كل من جاء به، ولهذا لما جاء الحبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا محمد إن نجد أن الله تعالى يجد السماو أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والعرضين على إصبع، وذكر تمام الحديث راح النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصديقا لقوله وقرأ وما قدر الله حق قدره والعرجين جميعا قدرته يوم قيامه والسموات مقياة جميلة. سبحانه وتعالى من الشكين ومن فرائق النات الكريمة أنه اشترط العلم لتأثيم الإنسان لقيمه الانتبات وعن من بعد ما جاءت من العلم فلا يؤثم الإنسان بفعل شيء هو جاهل به ويجب لهذا الأصل العظيم أن الله تعالى قال ورس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم وقال جل وعلا ربنا لا تأخينا إن نسينا وأخطأنا فقال الله تعالى قد فألت وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى وما كنا ربك مهرك القرى حتى أبعث في إمه يا رسول يتلعى للمآياتنا وما كنا مهرك القرى الله أهلها ظالمون وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجكم بعد الرسول وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا من رسول إلا بإنسان قومه ليبين لهم والعياط في هذا كثير تدب على أنه لا تعفي من عجل وهذا من رحمة الله تعالى بالعباد اللو أثمنهم بما يشلون لأن الإنسان ضعيف وبشر وإلى هنا ينتهي القول في هذه الآيات الكريمة وإلى حلقة قادمة